الهنا, إلهنا إلهنا ما عدلك يا الهنا, الهنا. الهنا ما عدلك مليك كل من مالك.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 لا ما عذل بليك كل من ملأ لبيك قد لبيت لا لبيك إن الحمد لله يا مخطئا يا مخطئا يا مخطئا ما أعقلك على الجل وبادر أجله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 مليک کلی من مالا لبيک قد لبيت لک لبيک این الحمد لک الهنا ما عد لک مليک کلی من مالا لبيک قد لبيت لک لبيک این الحمد لک لبيت لبيت این الحمد و لك والملك لا شريك لك